وَإذ يَرْفَ إِذ الرهمُ القَواعيدَ مِنَ البَْيتِ وَإسماعيل رَبَّّنَا تَ قَّل مِن إِكَ أَْ تَ السَّم اللَّم وَإذ يَا أُولَ الَّذِينَ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب علينا 117. وتب, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 118. علينا إنك أنت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا وابعث رسولا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يرغب عن ملة إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ومن يغضب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ أَن كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ إلَكَ وَإِلَ آذَا إِكَ إِذ الرَحيِيمَ وَإسنعلَ وَإِس آقَ إِلَ وَنَحْنُ لَ مسلِْمونون امته قد خلت تلك امته قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون